ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأننا مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأسوي أمري إلى الله.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 تقوموا الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين افتكبروا فيقول الضعفاء للذين افتكبروا إنا كنا لكم تدعى فهل أنتم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار مقزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب